يعني العام الدراسي أن ينقضي أو النصف الدراسي الأول أن ينقضي فلعل هذه المحاضرة قبل الأخيرة فنحاول أن نمر سريعا على بعض يعني الدروس سريعا وقال منصوبات الأسماء خمسة عشر وهي المفعول به والمصدر وظرف الزمان وظرف المكان والحال والتمييز والمستثنى واسم لا والمنادى والمفعول من أجله والمفعول معه وخبر كان واسم إنا والتابع للمنصوب وهو أربعة أشياء النعت والعطف والتوكيد والبدل أولا سريعا المفعول به قال الله عز وجل إن أرسلنا نوحا إن أرسلنا نوحا فكلمة نوحا تعرب مفعول به طيب نوح ممنوع من الصرف ولا غير ممنوع من الصرف؟ طب لماذا نون هنا؟ طبعا نوح ثلاث ساكن الوسط يجوز المنع وعدم المنع فهنا نون على أنه غير ممنوع من الصرف أن يقع مصدرا نحو جذلا من قولك جذل محمد جذلا أن يكون ظرف مكان أو ظرف زمان فالأول نحو أمام الأستاذ فكلمة أمام ظرف جلست أمام الأستاذ ويوم الخميس من قولك حضر يوم حضر أبي يوم الخميس في خطأ هنا أن يقع حالا نحو ضاحكا فتبسما ضاحكا فتبسما ضحكاً. وتمييز نحو عرقا من قولك تسبب زيد عرقا أن يقع مستثنى نحو محمدا من قولك حضر القوم إلا محمدا فكلمة محمدا مستثنى أن يقع اسما لأن فيه نحو طالب علم من قولك لا طالب علم مذموم أن يقع منادى نحو رسول الله من قولك يا رسول الله فهو هنا يعدد المنصوبات نقف سريعا عند المفعول به وهو الاسم المنصوب الذي يقع عليه الفعل ضربت زيدا وركبت الفرس فالجملة الفعلية فيها فعل وفاعل وهما الأركان الأساسية في الجملة فللجملة الإسمية ركنان أساسيان وهما المبتدأ والخبر والجملة الفعلية لها ركنان أساسيان وهما الفعل والفاعل إذن يجوز الاستغناء عن المفعول لأنه فضلة فأقول ضربت زيدا فضارب فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بتاء الفاعل وتاء الفاعل ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل وزيدا مفعول به وركبت الفرسة, وركبت الفرسة يقول وأقول المفعول به يطلق عند النحويين على ما استجمع ثلاثة أمور الأول أن يكون اسما فلا يكون المفعول به فعل ولا حرف الأمر الثاني أن يكون منصوبا فلا يكون المفعول به مرفوعا ولا مجرورا والثاني والثالث أن يكون فعل الفاعل قد وقع عليه. شرح المعلم الدرس: صلى الرجل الجمعة. يبقى فعل وفاعل ومفعول به. يبقى أول المنصوبات المفعول به وهو الاسم. أخرجنا منه الحرف والفعل. المنصوب إذن لا يقع المفعول به إلا منصوباً. الذي يقع عليه الفعل نحو قولك ضربت زيدا وركبت الفرس وهو ينقسم إلى قسمين ظاهر ومضمر ظاهر ومضمر نأخذ بعد ذلك المصدر هو الاسم المنصوب الذي يجي ثالثا في تصريف الفعل نحو ضرب يضرب ضربا ضرب يضرب ضربا، وهذا ما يطلق عليه المفعول المطلق. المفعول المطلق. فأنواع المفعول المطلق قسمان: لفظي ومعنوي. فإن وافق لفظه لفظ فعله فهو لفظي. نحو قتلته قتلا، قتلته قتلا، شرح شرحا شرحا، أكلت. أكلا نمت نوما فهذا مفعول به اسم مفعول به إيه؟ لفظي وإن وفق معنى فعله دون لفظه فهو معنوي إذا قلت جلست جلوسا يبقى مفعول به ما له ما له لفظي جلست جلوسا فلو قلت جلست قعودا صارت مفعول به معنوي لا ده اسم نائب عن المفعول المطلق لا احنا بنتكلم على ان ده مرادف من المرادفات جلست قعودا وقفت وقوفا وقفت وقوفا اذا المفعول المطلق له كم قسم قسمين لفظ و ينقسم المصدر الذي ينصب على انه مفعول مطلق الى قسمين القسم الاول ما يوافق الفعل الناصب له في لفظه بأن يكون مجتملا على حروفه كا قعدت قعودا وضربته ضربا وذهبت ذهابا والقسم الثاني ما يوافق الفعل الناصب له في المعنى كجلست جلست قعودا فكلمة قعود ليست من ايه من جنس الايه القلوس ففرحت سرورا المفترض يقول فرحت فرحا فعندي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 ظرف زمان والظرف معناه في اللغة الوعاء والمراد به في عرف النحات المفعول فيه وهو نوعان الأول ظرف الزمان والثاني ظرف المكان واعلم أن الزمان ينقسم إلى قسمين الأول المختص والثاني المبهم أما المختص فهو ما دل على مقدار معين محدود من الزمان وأما المبهم فهو ما دل على مقدار معين غير ولا محدود والمختص زي الشهر السنة اليوم العام الأسبوع والمبهم اللحظة والوقت والزمن ف... وظرف المكان هو اسم المكان المنصوب بتقدير فيه نحو أمام وخلف وقدام ووراء وفوق وتحت وعند وإزاء وحذاء وتلقاء وثم وهنا وأقول قد عرفت فيما سبق ظرف الزمان وأنه ينقسم إلى مختص ومبهم وعرفت أن كل واحد منهما يجوز نصبه على أنه مفعول فيه فإذا جاء سؤال في الامتحان مثل لما يأتي مفعول به أقول ضربت زيداً طيب مفعول مطلق ضربت الطالب ضرباً شرحت الدرس شرحاً طب إذا قلت ظرف مكان وقف الإمام أمام المصلين كلمة أمام وقف المأموم خلف الإمام كلمة قدام صحيحة؟ طب وردت في حديث وجد سيدنا أبو هريرة رجل يمشي قدام أبي قال له لا تمشي قدام أبيك ولا تناديه باسمه ولا تستسب له طبعا أنتم لاحظين أن أحد نقل النهاردة شو صح ولا خالص طبعا هو المفترض اللي احنا الآن ننتهي من الإيه من الكتاب فسؤال المفعيل عندي المفعول به والمفعول فيه والمفعول المطلق والمفعول لأجل خلاص إذا مثل لما يأتي مثل لما يأتي مفعول به ها ضربت زيدا طيب مفعول مطلق ضربت الطالب ضربا شرحت الدرس شرحا ماشي طيب مفعول لأجله مفعول لأجله أو لأجله هو إجابة عن سؤال يبدأ بلماذا لماذا؟ أقول أقوم لأبي حبا له فكلمة حبا تقرب اجعل كلمة حبا إجابة وأبدأ بسؤال لماذا لماذا أقوم لأبي حبا أذهب إلى الطبيب أملا في الشفاء فكلمة أملا مفعول لأجله لماذا أذهب إلى الطبيب أملا في الشفاء أقوم لأبي توقيرا له لماذا أقوم لأبي توقيرا له فكلمة رغبة وأملا وحبا وتوقيرا وتعظيما وإشفاقا ومحبة كل هذه الكلمات تعرب مفعول لأجله مفعول لأجله عندي بعد ذلك الحال الحال خلي بالك معايا با. بقى المفعول فيه والمفعول معه المفعول معه سرت والنيل سرت والنيل أي مع النيل استيقظت والفجر أي مع الفجر ويعرف مفعول معه منصوب علامة ناصبه الفتحة طبعا المفعول فيه والظرف لا لا لا سرت والنيل سرت والنيل أنا مشيت مع النيل ها لا أسل... ليس حلفا فين المقسم به طيب فين أقسمت على ماذا لأنا لا سيرت والنيل أي سيرت مع النيل أنا مش بحلف وصيرت والله الله عز وجل هو المقسم به دي أسلوب قسم معروف عند أهل اللغة أما فيش حد يقول لك والنيل رد علي ها نعم الحال ضربت اللص مكتوفا ضربت اللص مكتوفا كلمة مكتوفا همأجي أوصفها ألا كلمة مكتوفا دي اسم ومنصوب وفضله فضله يعني إيه يمكن الاستغناء عنه ماشي يبين هيئة صاحبه اللي مين اللص وصاحبه دائما معرفة ويقع في جواب كيف فلو وضعت على يدي يدي على كلمة مكتوفا وقول كيف ضربت اللص؟ فالإجابة مكتوفا جاء الرجل سعيدا كيف جاء الرجل سعيدا يبقى سعيدا تعرب حال جاءت المعلمة مبتسمة كيف جاءت المعلمة مبتسمة يبقى إذن الحال اسم أو وصف ونكرة ومنصوب فضلة يمكن الاستغناء عنه أقول ضربت اللصة أو الجاء الطالب جملة مفيدة فالحال يمكن الاستغناء عنه وهو منصوب ويقع في جواب كيف ويقع في جواب كيف طيب يقول ولا يكون الحال إلا نكرة ولا يكون إلا بعد تمام الكلام ولا يكون صاحبها إلا معرف يبقى الحال اسم أناكره منصور طيب أقسام الحال عندي حال مفرد وحال جملة وحال شبه جملة حال مفرد جاء الرجل ماشيا راكبا سعيدا حزينا فهو يبين هيئة الرجل ويقع في جواب كيف؟ اسمه حال ايه؟ حال مفرد حال جملة وينقسم إلى قسمين جملة اسمية وجملة فعلية عند قاعدة تقول الجمل واشباه الجمل بعد المعارف أحوال وبعد النكرات صفات الجمل واشباه الجمل بعد المعارف أحوال وبعد النكرات صفات طيب اقول جاء الطالب وهو سعيد جاء الطالب الطالب نكر ولا معرفة؟, معرفة طيب بعد المعرفة في ايه فيه ضمير منفصل جملة اسمية فهو مسرور مبتدأ وخبر وجملة اسمية في محل نصب حال طب لو جال في الامتحان سؤال جاء الطالب وهو مسرور وقال لي حول جملة الحال لجملة نعت هعمل حاجة واحدة بس هشيل على الالف اللام, شيل الألف اللام. جاء طالب وهو مسرور طيب لو قل لي صوي بالخطأ جاء الطالب وهو مسرورا وهو مسرور يبقى التصويب وهو مسرور طيب جاء الطالب وهو مسرور وكان السؤال حول الحال الجملة إلى حال مفرد جاء الطالب وهو مسرور هل جاء الطالب مسرورا وصله جاء الطالب وهو مسرور جملة اسمية حال جملة اسمية أقول جاء الطالب مسرورا بات حال إيه مفرد حال الطالب نوع إيه مسرورا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله شروط الحال وشروط القاعدة تقول الجمل وأشباه الجمل بعد المعارف أحوال وبعد النكرات صفات إذا قلت جاء الطالب يبكي جاء الطالب يبكي أقول جاء فعل ماضي مبني على الفتح لعدم اتصاله بشيء الطالب فاعل مرفوع وعلامة الرفع الضم الظاهرة على آخره يبكي فعل مضارع مرفوع بالضمة المقدرة والفاعل ضمير مستتر تقديره هو والجملة الفعلية من الفعل والفاعل في محل نصب حال الطالب خلاص طيب كيف أحوّل هذه الجملة إلى نعت أخل جاء طالب يبكي جاء طالب يبكي يبقى جاء فعل وطالب فاعل ويبكي فعل والفاعل مستتر تقدروه هو والجملة الفعلية جاء طالب جاء طالب في محل رفع إيه نعت بمحل رافعة نعت وصلت جاء الطالب يبكي انا بينت حال الطالب انه جاء يبكي طب عايز اخليها صفة للطالب اقول جاء طالب يبكي طالب نكر عشان كده الجمل واشباه الجمل بعد المعارف احوال اقول رأيت العصفورة على الغصن رأيت العصفورة على الغصن على الغصن حاء جملة حال شبه طب لو قلت رأيت عصفورا على الغصن صارت صارت جملة نعت يبقى تعرف تصير حال صاحب الحال يعرف يبقى حال تنكر تصير نعت أو ايه صفة الجمل واشباه الجمل بعد المعارف احوال وبعض ايه النكرات صفات يجب في الحال ان يكون نكرة ولا يجوز ان يكون معرفة اللي هو مين؟ الحال لابد ان يكون نكرة طب لو اتى مثال الحال فيه معرفة قال لك يجب ان يؤول بنكرة اقول ادخلوا الاول فالاول ادخلوا الاول فالاول فالاول دي معرفة قال لك تؤول بنكرة اي ادخلوا مرتبين ادخلوا مرتبين اقول لك اجتهد وحدك اجتهد وحدك كلمة وحدك دي نكرة ولا معرفة لا معرفة ما هي وحدك اكتسبت التعريف من وضافة الضمير إليها فأصل الكلام يؤول الكلام بيه اجتهد منفردا فإذا الحال لقيت معرفة يؤول بايه بناكرة لئن رجعنا إلى المدينة لا يخرجنا الأعز منها الأذل يبقى ايه الأذل نكرة على معرفة تؤول بايه ذليلا تؤول بيه ذليلا بل الأصل في الحال أن يكون نكرة فإذا وجد الحال معرفة لا بد أن يأول بنكرة يقول والأصل في الحال ويشترط في صاحب الحال أن يكون معرفة يبقى الحال نكرة وصاحب الحال هو جاء الرجل مسرورا فين الحال مسرورا فين صاحب الحال الرجل الرجل ماله معرفة. الرجل صاحب الحال معرفة ويشترط في صاحب الحال أن يكون معرفة فلا يجوز أن يكون نكرة بغير مسوّغ يعني بغير سبب ومما يسوّغ مجيء الحال من النكرة أن تتقدم الحال عليها لمية موحشا طلل يلوح كأنه هي خلل موحشا حال من طلل يبقى فين الحال وفين صاحب الحال طلل طيب الأصل إن صاحب الحال يبقى إيه؟ يبقى معرفة هنا نكرة إيه السبب إن الحال تقدم عليه يبقى أول مسوّغ من المسوّغات مجيء صاحب الحال نكرة أن تتقدم الحال على الصاحب وصله يعني لو المفترض أقول الفعل لإن الحال بيجي في جملة فعلية فعل وصاحب الحال والحال طب لو قلت الفعل والحال وصاحب الحال إذا تقدمت الحال على الصاحب يبقى في الوقت ده هيجي للصاحب إيه؟ نكرة والأصل ما هيجي إيه؟ معرفة طيب ومما يسوق مجيء الحال من النكرة أم تخصص هذه النكرة والتخصيص يكون بوصف أو إضافة مثال في أربعة أيام سواء أين الحال كلمة سواء هي الحال ماشي طيب فين صاحب الحال أربعة أضيفت إلى كلمة يبقى ما مسوّغ مجيء صاحب الحال نكرة أنها نكرة مضافة نكرة مضافة ماشي طيب قال الله عز وجل فيها يفرخ كل أمر حكيم أمرا فيها يفرخ كل أمر حكيم أمرا فين الحال أمرا الأولى ولا التانية التانية طيب صاحب الحال أمر الأولى طيب لماذا اتى نكرة لانها وصفت بكلمة حكيم يبقى عندي سؤال ما مسوّغات مجيء صاحب الحال نكرة آه. ان يتقدم الحال على الصاحب او ان يخصص بوصف او باضافة مثال الاضافة في اربعة ايام سواء فسواء حال فين صاحب الحال أربعة وأضيفت إلى كلمة أيام طب الوصف فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا فأمرا حال وصاحب الحال أمر الأولى وأضيفت إلى كلمة حكيم إذن الحال وصف نكرة منصوب يبين هيئة صاحبه ويقع في جواب كيف يقع في جواب كيف يبقى الفرق بين الحال والمفعول لأجله المفعول لأجله إجابة عن سؤال يبدأ ب لماذا والحال سؤال يبدأ ب كيف طيب إذا أتينا بقطعة قلنا لك استخرج حال همقول رجع الجنود منتصرين كلمة منتصرين بين حال مين حال الجنود في رجوعهم أقول عاد الطالب سعيدا فسعيدا بين الحال مين؟ الطالب أضع أصبعي على كلمة سعيدا وأسأل سؤال يبدأ بكيف كيف جاء الطالب هتقول سعيدا فسعيدا حال رجع الجيش منهزما مقهورا تبقى كلمة مقهورا أو منهزما حال طيب الحال اسم ونكرة ومنصوء ويبين هيئة صاحبه ودائما يأتي مشتق يا اسم فاعل يا اسم مفعول أقول جاء الرجل راكبا يا راكبا دي اسم ايه فبالأولت جاء الرجل مركوبا وما برضو اسمه مفعول تنفع ايه حال تنفع حال خلاص جاء الرجل سعيدا تعيسا مبتهجا وابتسما عاد الجيش منتصرا يبقى ما نوع هذا الحال طب لو قلت عاد الجنود منتصرين ما نوع هذا الحال ها نوع ايه مفرد ما حدش شو الحل مسنى ولا حل جمع؟ الحال المفرد هو ما ليس جملة ولا ولا شيء في جملة عاد الجندي منتصرا حال مفرد عاد الجنديان منتصرين مفرد عاد الجنود منتصرين مفرد عاد الجيش وهو منتصر جملة عاد الجيش يبتسم جملة فعلي ماشي رأيت الجيش أمام الكتيبة شبه جملة شبه جملة إيش كده رأيت الجيش في الميدان شيف قمل رأيت, ج... رأيت جيشا في الميدان نعت نعمت رأيت جيشا في الميدان وصلت يبقى الحال اسمه نكرة منصوب وبيبين هيئة صاحبه صاحبه دائما معرفة ويقع في جواب كيف طيب الأصل في الحال أن يكون نكرة الأصل في أن يكون ناكرة فإذا أتى الحال معرفة لابد أن أؤوله بايه بناكرة أقول ذاكر وحدك أي ذاكر منفردا فكلمة وحدك معرفة أولت بنكرة فصارت منفرد أقول ادخلوا الأول فالأول أي مرتبين أي مرتبين ماشي جاء الجماء الغفير أي جاءوا جميعا الجماء الغفير يعني عدد كبير فتؤول بنكرة تقول جميعا. صاحب الحال الاصل في النواب ايه? معرف? ممكن يجي نكرة? ايوة يجي نكرة. امتى? اذا قدم الحال على الصاحب. يعني الحال جي الاول والصاحب جي بعدين. كقول الشاعر لمية موحشا طالله. يبقى طالل صاحب الحال وموحش يالحال. فبقى اللي خلى الحال صاحب الحال يأتي نكرة? ان الحال تقدمت اليه. الامر الثاني ان يوصف الصاحب الحال بإيه؟ بوصف او اضافة تخصص النكرة بوصف او اضافة من تخصص بالاضافة قول الله عز وجل في اربعة ايام سواء اقول لك استخرج الحال تقول وصاحب الحال اربعة ولما اتى الحال او صاحب الحال نكرة لأنها أضيفت إلى كلمة أيام في أربعة أيام خلاص؟ فيها يفرق كل أمر أمر حكيم أمراً أين الحال؟ أين صاحب الحال؟ طيب لماذا أتى صاحب الحال؟ نكرة؟ لأنها خصصت بإيه؟ بواصف مثل لما يأتي مثل لما يأتي حال معرفة أولت بنكرة حال معرفة أولت بنكرة ادخلوا الاول فالاول اي مرتبين طيب مثل لما يأتي صاحب حال نكرة صاحب حال نكرة في اربعة ايام ما السبب لان ايه خصصت بايه بايه إضافة. طيب اقول زرعت الارض زرعت الارض الكلام ده جملة مفيدة ولا مش مفيدة زرعت الأرض طيب زرعتها إيه زرعتها إيه أرزا ويقول لك لا قمحا لفتا زرعته لزرعته يبا احنا نتكلم على مين عن التمييز التمييز هو الاسم المنصوب المفسر لما أبهم من الذوات نحو قولك تصبب زيد هي تصبب إيه؟ عرقا وطاب محمد نفسا واشتريت عشرين كتابا وملكت تسعين نعجة رأيت أحد عشر كوكبا طيب أقول زرعت فدانا قطما ضربت اللصة مكتوفا الدنيا قريبا من بعضها ولا لا طب من يجيب لي أوجه الشبه بين الحال والتمييز ضربت اللصة مكتوفا جاء الرجل سعيدا وزرعته فدانا قمحا طيب أنا عايز كده أجيب لي أوجه الاتفاق بين الحال والتمييز لا خدني واحدة واحده الحال فضله والتمييز فضله ممكن اقول جاء الرجل جملة مفيد زرعت الارض جملة مفيد صح يبقى ده فضله وده فاضل اتنين ها ده منصوب وده منصوب ده نكره وده نكره ها ده نكره وده نكره طيب يختلفوا في ايه إن صاحب الحال لابد أن يكون مشتق يعني الحال يكون مشتق أما التمييز يكون جامد صح؟ أنا بقول جاء الرجل راكبا زرعت الأرض خطما ده مشتق وده ده جامد ده يبين هيئة صاحبه وده يبين ما أبهم من الذوات قلت ما لك؟ يبقى ما لي كده سؤال يقول لي أوجه الاختلاف والاتفاق بين الحال والتمييز ها أعرف أجيبهم اكتبوا عندك سؤال لعله يأتي في الامتحان ينقسم التمييز إلى قسمين: تمييز ذات وتمييز نسبة تمييز الذات يسموه تمييز المفرد ويأتي دائما بعد المقادير كيل عدد مساحة وزن اشتريت جراما طمر حد شير جرام طمر <تصفيق> جرام طمر لان تراج الكريم اشتريت جراما ذهبا يبقى كلمة ذهبا اتت بعد وزن اشتريت اردبا ارزا ماشي أو قمحا يبدأ ايه كيل رأيت أحد عشر كوكبا يبدأ ايه يبدأ عدد طب يقول لي مثل لما يأتي تمييز نسبة اقول اشتريت اردبا قمحا اشتريت جراما ذهبا رأيت أحد عشر كوكبا طيب تمييز النسبة بينقسم إلى قسمين تمييز النسبة ينقسم إلى قسمين قسم محول وقسم غير محول يبقى النسبة محول وغير محول والمحول بينقسم الى قسم إلى ثلاثة محول عن فاعل محول عن مفعول محول عن مبتدع ماشي؟ طيب قال الله واشتعل الرأس شيباً واشتعل الرأس شيبا. أين التمييز هنا؟ شيبا. طيب عايز أعرف ومحول عن إيه؟ آتي بعد الفعل وأضع التمييز أقول اشتعل شيب الرأس يبقى شيب دي توقعت إيه؟ يبقى هذا التمييز محول عن فاعل وفجرنا الأرض عيونه وفجرنا الأرض عيونه آت على كلمة العيون أضعها بعد الفعل وفجرنا عيون الأرض فصارت محاول عن مفعول به يبقى يقول لي في الامتحان واشتعل الرأس شيبا ويفتح قوس التمييز محول أو غير محول هتقول محول يقول لك محول عن, إيه؟ عن فاعل ولا عن مفعول عن فاعل والتقدير واشتعل شيبه الرأس واشتعل شيبه الرأس وفجرنا الأرض عيونه وفجرنا الأرض عيونه إذن التمييز بين قسم الأفلام قسمه شباب قسمين نسبة وذات تمييز الذات من سموه تمييز الايه المفرد تمييز المفرد ماشي يأتي بعد الايه بعد المقادير مقدار كيل وزن عدد مساحة كيل وزن عدد مساحة اسمه تمييز ذات او مفرد والنوع الاخر تمييز نسبة وبينقسم لكم قسم محول وغير محول والمحول ينقسم لكم قسم ثلاثة محول عن فاعل محول عن ومحول عن مبتدأ طيب محول عن فاعل مثل اشتعل الرأس شيبا محمد أو حسن محمد خلقا حسن محمد خلقا أصلها إيه حسن خلق محمد ماشي يبقى ده محاول عن فجرنا الأرض أصلها طيب مين يجيب لي تميز محاول عن مبتدا؟ ها ها عندك مثال انا اكثر من, كمال. أنا أكثر من كمالا يبقى محول عن ايه عن مبتدأ او مضاف يعني مالي اكثر من ايه من من مالك محمد احسن الطلاب خلقا خلاص طيب غير محول امتلأ الماء الكوب ولا الكوبا امتلأ الإناء, الإناء ماء امتلأ الإناء ماء اذا التمييز ينقسم الى كم قسم قسمين ايه هو ايه ذات بيسموه تمييز مفرد ويجي دائما بعده كيل عدد وزن مساحة طيب والنسبة ينقسم الى كم قسم قسمين محاول وغير والمحول ينقسم لكام قسم ثلاثة. محول عن، محول عن، محول عن، محول عن فاعل مثل. وشتعلى الرأسه والقصد اشتعل شيب الرأس. محول عن مفعول وفجرنا الأرض عيونها والقصد فجرنا عيونا الأرض. أنا أكثر منك مالا. تميز غير محول. ها امتلأ الإناء ماء. عند بعد ذلك الاستثناء. بكرة. محنى ولد. طيب. طيب. فيش حد بقى يوم الحد محدش حدش بيكلم حد. ان شاء الله نحاول يعني نستازم الدكتور هشام المرة يعني عشان نكمل الاستثناء ولان فعل الجنس والمنات ماشي ان شاء الله اخواننا شكل الامتحان الامتحان عبارة عن اربع اسئلة من مئة درجة من مئة درجة يعني السؤال عليه خمسة وعشرين درجة ممكن يكون الف وباء سؤال اساسي هيجي اعرب من الأمثلة اللي احنا أخذناها ومن التدريبات اللي موجودة في الكتاب سؤال أساسي مثل لما يأتي قطعة واستخرج وسؤال مقالي عرف الحال وشروطه مع التمثيل الفرق بين الحال والتمييز فان شاء الله يكون الأمر سهل ويسير مدة الامتحان ساعة يعني إن شاء الله غالبا يعني المرة القادمة آخر العهد بكم ماذا العام يعني فوفقنا الله وإياكم وجمعنا الله وإياكم على الخير وسامحونا على التقصير في حقوقنا إن شاء الله فضرناك فهم بي استعملت الله